استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور توضأت للصلاة صلى علي صلاة الظهر مع الجماعة صلاة العشاء بعد صلاة المغرب صلينا صلاة الفجر في المسجد. ذهب الطلاب إلى المسجد مع المعلم. قرأت المعلمة القرآن الكريم. صلت الطالبات صلاة الظهر في مسجد المدرسة.